فَأَنَّى أَظُنُّ مِمَّ نَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَهُوَ إِلَى الْكَافِرِينَ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَوتََ الشَّمْ سَذاَا قَلَعَتَّزَا وَرعَكَه في لِمْذاات اليمينِ وَإذاَا غَرَبَت وَإذاَا غَرَبَت تَّقرَغُوم ذا تَّمالِ وَهُم فيِي فَجوَةِ مُ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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وَكَانَ آنَكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فلينظر.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 وَكَانَ لَكَ عَثَرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ عَلَيْهِمْ بُنْيَانُ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 فَلا تَعْلَمُ مَا فِي هِمَّنَّ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نسيت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 وَقُل الحَبُّ مِ رُبِّكُمْ فَمَنْ شَ فَلُْؤمِ وَمَنْ شاء فَلْيَكْفُف إِاعَتَدنَا لِظَّال مِينَ نارًا أَحابَ بم سُرادِقُهَا وَإي يَسْتَغثُ يراتُ بِمَا إِ كلَلْمُ لَشْوِ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 وَضْربِلَم مثَنَ الرجُ لَْ جَعَنا لِحَد مَا جََّتَل مِن عَعْنابٍ وَحَفَفْنَهُ م بنَخلنا وَحفَفْناهُ مَا بنَخْلِ وجعلنا بينهما زرعا قِيلَ لِلتَّنْجَنَّتَيْنِ اتَّجِهُ كُلُّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَعِزًّا فَرَاغَ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أظن أن تبي لهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولي رودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ قَلْبًا وَأُحِيطَ بَثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ على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 وَضَرِبَ لَهُم مَثَلاً حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُنَا فَأَخْتَلَطَ بَيْنَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وَض الكتاب فَترَرَ المجرمِينَ مشْفقينَ مَِّ فيِي وَيقولونيا وَلَنَ م لِ هذا الكتاب ل يُغادِر صغيرة وَل كبيرة م ل هذا الكتابلَ يُغاادِر صغيرة وَل كبيرة إلا أأَخْصات وَجدَدُ مَا عَمِلُ حاضِرَهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ حَدَ وَإِنَقُلناَالِمَلائِكَةِسّْدُونِ آدَمَ فَسَجَدُ إِلاا إبِن سَكانَ مِنَْ جن إِللاا إبِن سَكَانَ مِنَ جِّ فَفَسَقًَا أَمِْ فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أَمَشَهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسٍ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عِزًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا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 وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّقُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُ هُزُوًا وَمَنْ أَغْنَىٰ عَمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنَّا وَنَسِيَ مَا قدمت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 فَلَمَّا جَاوَزَا قَال لَهُ فَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَأَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَهِنْ مِنْسِيَّةٌ عُوتٌ وَمَا أَنْسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَمَا أَنْسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذكره وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قالا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك يا منبي وكفي تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ان السفينه فكانت من مساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وَمَُّ ل مُفَكانَ بَوهُ مُؤ مَِْنِ فَخَشينَ أَ يُرقَمَا طُغِيانَ وَكُفرى فَادنأَبدلَ مَا رَبُّ مَا خَيرًَا مِنُّ زَكادَ وَأَقرَبَ رُحْمَا وََّن جِذهُ فَكانَ لِغُلَ مَينتي مَْن ف المدينةِ وَوكان تحتوا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فاراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما, ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نقرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا وسنقول له من امرنا يسر ثم اجبعه سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اجبع سبب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القونين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فِي الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيوهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي هزوا